لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميطاتا يوم ينطر تَخُفُّ الصُّورُ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ضَرَّاءَ وَلَا شَرَابًا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 للمتقين نفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كلابا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما يوم يقوم الروح والملائكة صفّا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ إلى ربّه ما إن عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا